وكانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيبيهم وأيب المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبأصار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 وَمَ نَهكُمْ عَنْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه شَديد اللَقاب لِْفُقَرَِمهاجِِ إِنَ الذيينَ أُخِج مِن دارِهِم وَأَموَالِهِم يَبتَونَ فَضلَ يبتَغونَ فَلَ فضلا يبتغون فضلا مِنَ اللهَّ وَرضانون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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُقَشِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا وَيَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ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 وَل إِ صَرُهُمْ لَوَلّأَدَبَار ثمَُّ لاَا يُ صَرون لأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي ي صُدورِهِم مِنَ اللَّ ذَلِكَ بأَهُم قَوم لَا يَفخَون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إذ قَالَ لِلْإِنسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ